في بستان الحب ورودالي في طريق الرب جاي يمدح فيك من القلب يا أمي إريني أنا ابنك يا زهره بستان الحب ورودالي في طريق الرب جاي من القلب يا امي قريلي انا شفت العذراء مع مارجرجس وابوسفين والبابا كيريلوس شفت العذراء مع ماري أبو هم لك عمره ما يخلص بيزيد كل يوم يا طما زي الملايكة في طهرتها الكل تعزى بسرتها زي الملايكة في طهرتها الكل تعزى بسرتها نسكي وزهدي منوطة وعطوا لحياتك انت يا طمام يا غرف يا ملك عالأرض يا طماف قلبك ده قلبي شفاف يا ملك عالأرض يا طماف قلبك ده قلبي شفاف دم تلينا يا أم إريني نبع محبة ورمز عفاف يا أم مستان الحب مروداني في طريق الرب جاي مدح في كن القلب يا أم إريني أنا ابني جايه وحامله لنا هداياك بتفيضي علينا بعطاياك علينا ما بنحتاج شي واحنا معك بنشبع بيكي يا طما متعب ما شكل ألمي في لحظة روح من قدامي. متعب ما شكل في لحظة تروح من قدامي. لما تصل يوم عشاني قدامي الماسح يا طماع. يا زهرة بستان الحب نروذني في طريق الرب جاي مدح فيك من القلب يا أم إريني أنا إبني. يا زهرة بستان الحب نروذني في طريق الرب.